لا. ويسن العقل يوم الجمعة بمساء لأن فيه ساعة الإجابة ويسن بالمسجد ذكر أبن القيم ويسن أن يخطب قبله في خطبة بن مسعود رضي الله عنه وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي ونعروف من يهده الله نعم تم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد هو رسوله ويسأل أن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه طيب. ثم قال رحمه الله ويسن العقد يوم الجمعة مساء يسن العقد يعني عقد النكاح يوم الجمعة مساء مساء قال لأن فيه ساعة الإجابة ويسن بالمسجد ذكره من القيم فالسنة في الأقل أن يكون يوم الجمعة مساء وأن يكون في المسجد فهنا سنة السنة الأولى كونه مساء يوم الجمعة والسنة الثانية كونه في المستقل أما السنة الأولى وهي كونه يوم الجمعة مساء فقالوا ألأ في ذلك لأن فيه ساعة الإجابة في ساعة, ساعة الإجابة فيرجى أن تجاب الدعوة التي يدعى بها غالبا المتزوج. الإنسان ينتزوج قال له الناس بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير فيصادف هذا الدعاء وقت الإجابة فيرجى أن تجاب الدعوة يرجى أن تجاب الدعوة وأما كونه في المسجد والسنة الثانية قال قره ابن القيم وابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في إعلام الموقعين وذكره في بدائع الفوائد واستدل لذلك بحديث عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد أو في المسجد وهذا الحديث رواه ترمذي وفيه ضعف فيه ضعف وضعف إذن نقول العقد يسن أن يكون يوم الجمعة مساء في المسجد فمساء الجمعة لأن فيه ساعة وكونه في المسجد لحديث عائشة لحديث عائشة وليجتمع شرف الزمان وشرف المكان فشرف الزمان ساعة الإجابة وشرف المكان المسجد والصحيح أن هذا غير مستحب يعني أن تقصد ساعة يوم الجمعة يعني تقصد أن يكون الأقد يوم الجمعة مساءا أنه غير مستحب لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشيء أعني عقد النكاح ووجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يتقصد ذلك ولا نقل أن أصحابه رضي الله عنهم كانوا يتقصدون ذلك واضح؟ وعلى هذا فلا يسن أن يتقصد الإنسان مساء الجمعة لماذا؟ للعقد. للعقد وكذلك نقول لا يسن ايضا أن يتقصد المسجد للعقد لأن الحديث حديث ضعيف, حديث ضعيف. لكن لو وقع في المسجد لا بأس به يعني كون العقد في المسجد لا بأس به من حيث اما نقول يسن أن يكون في المسجد فالاستحباب أو السنية امر يحتاج إلى دليل طيب وقوله رحمه الله يسن أن يخطب قبله نعم بخطبة ابن مسعود خطبة ابن مسعود الخطبة هذه هل هي ابن مسعود أو ابن مسعود عنه روى, الحديث. روى الحديث فقولهم خطبة ابن مسعود ليس المراد ان ابن مسعود له خطبة لا المراد الخطبة التي رواها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله ان الحمد لله نحمده ونستعينه نعم ان نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه قال وهو تنطق الي هذه لم ترد لم ترد في حديث ابن مسعود قال وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وظل الوارد في ابن مسعود اشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله طيب المهم انه يخطب بخطبه ويسن أن يقرأ ثلاث ايات الايه الاولى قالوا تعالى في سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا والایه الثانيه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون والآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويعفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيقرأ هذه الثلاث آيات آية النساء وآية العمران وآية الأحزاب طيب قال ويسن أن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ طيب فإذا زُفَّت إليه المرأة قال بل يقول الزوج اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه طيب وقوله فإذا زُفَّت إليه قال هل يقول ذلك سراً أو يقوله جهراً أو يفصل يفصل وهي إن كانت المرأة متعلمة وتعرف هذا فإنه يقوله جهرا ويضع يده على ناصيتها وإن كانت المرأة جاهلة ويخشى أنها مثل تخاف ويضع يده على رأسي لست مريضة ففي هذا الحال يقوله سرا يقوله سرا ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة الزوجان الخاليان من الموانع الزوجان الخاليان من الموالد قوله وأركانه الأركان جمع ركن جمع ركن والركن هو جانب الشيء الأقوى هذا الركن جانب الشيء الأقوى أركانه ثلاثة الركن الأول الزوجان يعني الزوج والزوجة فالزوج والزوجة ركنان في عقد النكاح كلاهما لو لم توجد الزوجة هل يمكن نكاح ها؟ ما يمكن لو لم يوجد الزوج لا يمكن نكاح فعقد النكاح يقوم على ثلاثة أركان الركن أول الزوجان طيب وقوله الخاليان من الموانع هذا في الحقيقة ليس ركنا قوله الخاليان من الموانع هذا ليس ركنا لماذا؟ لأن الأصل هو الخلو من الموانع الأصل وجود أو عدم وجود المانع الأصل عدم وجود المانع فقوله رحمه الله الخالي من الخاليان من الموانع نقول هذا ليس بشرط وليس بقيت لأن الأصل هو إيش؟ عدم وجود الموانع وثانيا في كلام مؤلف قاله الخلوة من الموانع أن الخلوة من الموانع يستلزم وجود الشروط لأن الشي لا يتم إلا شروطه وانتفاءها موانعه طيب وما هي الموانع نقول الموانع جمع مانع الموانع جمع مانع وهو هنا كل سبب يقفضي تحريم المرأة على الرجل كل سبب يقفضي تحريم المرأة على الرجل فهو مانع كالقرابة والعدة واضح كالقرابة والعدة فلو تزوج رجل اختها من الرضاع هل يصح النكاح لا يصح لوجود مانع وهو القرابه لو تزوج امراه معتدة عبد الله بن فضل تزوج امراة معتدة لان رجل طلق امراته ثلاث طلقات فجاء اخر وتزوجها وهي في العده هل يصح النكاح ما يصح النكاح يوجد المانع اذا الموانع جمع مانع وهو كل سبب يقتضي تحريم المرأة على الرجل طيب قال والثاني الإيجاب, الإيجاب والثالث القبول إذن أركان النكاح ثلاثة زوجان إيجاب قبول ما هو الإيجاب؟ قال الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه الولي واضح ما الذي يقوم مقام الولي <تصفيق> الذي يقوم مقام الولي الوكيل والوصي الوكيل والوصي فلو أن إنسان قال للآخر وكلتك أن تزوج بنتي فقال هذا الوكيل للزوج زوجتك هذا قائم مقام الولي طيب ولو قال أوصيت أن فلان يزوج بنتي ومات ثم الوصي هذا أزوج البنت فهذا وصي فالفرق بين الوكيل والوصي أن الوكيل في حال الحياة والوصي بعده بعد الموت وهذا بناء على أن ولاية النكاة تستفاد بالوصاية كما يأتي طيب الحاكم هل يقوم مقاماً ولي لا الحاكم ولي لا أنه يقوم مقام الولي إذن نقول الولي الولي الإجاب هو الله الصادر من الولي أو من يقوم مقامه الذي يقوم مقام الولي هو الوكيل والوصي وأما الحاكم فقيامهم في هذا الحال ولاية الحاكم ليس وصيا ولا وكيلا وإنما هو ولي أصلي طيب قال والثالث القبول القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه من الذي يقوم مقام الزوج الوكيل ما بعد سأتينا إن شاء الله تعالى الأب بالنسبة لابنه الصغير بالنسبة لابنه الصغير يعني أب أو, أو الوصي بالنسبة لابنه الصغير طيب. إذن لابد من في نكاح أولا زوجان ثاني الإيجاب ثالثا قبول وستأتي شروط الإيجاب والقبول قال ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت لا يصح عقد النكاح نعم قال ولا يصح النكاح ممن يحسن قال ولا يصح النكاح المؤلف جعل الشارع رحمه الله جعل الضمير في قوله ولا يصح يعود على النكاح ويحتمل ان يعود على الايجاب والقبول يعني ولا يصح الايجاب والقبول ممن يحسن عربيه اذا قوله ولا يصح ممن يحسن الضمير يحتمل أن يعود على النكاح وهذا هو الذي مشى عليه الشارح في حله ويحتمل أن يعود على الإجاب والقبول يعني ولا يصح الايجاب والقبول ممن يحسن العربيه والمعنى على هذا هذا سواء يقول ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت لابد لمن أراد أن يعقد النكاء وهو يحسن العربية أن يعقده بلفظ ماذا؟ زوجت أو أنكحت ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا لأنهما اللفظان الذان ورد بهما القرآن القرآن ورد بلفظ زوجت وورد بلفظ أنكحت أما لفظ أنكحت ففي قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأما لفظ زوجت ففي قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها واضح؟ أو لا؟ إذن نقول بد أن يكون النكاح بلفظ ماذا؟ لابد أن يكون لا يصح بالعربية إلا بلفظ ماذا؟ الإنكاح أو التزويت لأنهم اللذان ورد بهم القرآن في قوله تعالى زوجناكها وفي قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين فلو قال ملكتك بنتي فإنه لا يصح ولو قال زوجتك بنتي فإنه لا يصح لا يصح لا في فرق بين جوزت وزوجت المؤلف يقول زوجت مدل جوزت فهمت فهموا لا لا المؤلف يقول بغير لفظ زوجت ما قال بغير لفظ جوزت واضح طيب والقول الثاني في المسألة أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه كل لفظ يدل على النكاح فإن النكاح ينعقد به سواء كان بلفظ الإنكاح أو التوزويج أو التمريك أو غير ذلك فلو قال زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي أو ملكتك بنتي أو جوزتك بنتي فإن نكاح صحيح نكاح صحيح واستجلوا بالقرآن والسنة والنظر استجلوا لهذا القول بالقرآن والسنة والنظر أما القرآن فلقوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم قالوا فاطلق الله عز وجل النكاح اطلق الله عز وجل لفظ النكاح ولو كان التعبير بالمعنى تعالى هذه القاعده كان التعبير بالمعنى يوجب التقيد باللفظ يجب التقيد باللفظ لكان الله عز وجل يأمر بذلك لكن انكح الايامى المراد معنى النكاح يقول ذكر المعنى لا يوجب التق... أن تقيد بماذا؟ باللفظ ذكر المعنى لا يوجب التقيج باللفظ ولو كان ذكر المعنى يوجب التقيج باللفظ لكان عقد البيع مثلا لا يصح إلا بلفظ البيع لأن الله عز وجل إنما ذكر البيع بلفظ البيع ولا أحد يقول أن البيع لا يصح إلا إلا قال بيعتك بل حتى على المذهب ينعقد البيع بأي شيء بالمعاطاة ليس مzyst فيها bi arj فكم وجه هذا قالوا ان الله عز وجل قال وانكحوا الايام منكم فافلق افضل النكاح وذكر المعنى ذكر المعنى لا يوجب التقيد باللفظ لا يجب التقيد ولو كان ذكر المعنى يجب التقيد باللفظ وان ما ذكره الله عز وجل بمعناه وجب أن نتقيد بلفظه لكان عقد البيع لا يصح الا بلفظ البيع مع انه حتى على المذهب ينعقد البيع بكل ما يدل عليه حتى بالمعاطات واضح؟ طيب. الدليل الثاني استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتاق صفية وجعل عطقها صداقها وليس في هذا لفظ إنكاح ولا لفظ ها؟ تزويج وهذا يدل على أن النكاح يلعقد بكل ما, ما يدل عليه ولهذا اضطروا رحمهم الله إلى أن يستثنوا هذه المسألة ولهذا قال وَلِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ لأنه ما يمكن يجبون عن هذا الحديث فاضطروا إلى ماذا؟ إلى استثنائك دليل ثالث في قصة الواهبة نفسها عند النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النرع الواهبة نفسها قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية ملَّكتكها بما معك من القرآن وهذه هو الشاهد الشاهد من هذا الحديث قوله ملكتكها وهذا ليس, ليس فيه لفظ إنكاح ولا لفظ تزويج ولا لفظ تزويج طيب فإذا قال قائل إننا نعتبر لفظ زوجتكها ونقول إن لفظ ملكتكها غير معتبر غير معتبر واضح؟ فالجواب عن هذا أن كون الرواة رواة الحديث ينقلون هذا اللفذ وهذا اللفذ يدل على أنه لا فرق بينهما كون الرواة ينقلون ملكتكها وبعضهم يروي زوجتكها يدل على أنه لا فرق بين اللفذ زوجت ولفذ ملكت لافذ زوجت ولفذ ملكت وأنهما سواء واضح لأن رواية الحديث بالمعنى رواية الحديث بالمعنى لا تجوز إذا كانت يعني رواية الحديث المعنى لا تجوز إذا كان يتغير بها المعنى يعني رواية الحديث وتغير لفظه لا تجوز إذا كان ذلك يغير المعنى والروات نقلوا لفظ زوجت ونقلوا لفظ ملكت مما يدل على أنه لا فرق عندهم بين ملكتكها وبين زوجتكها لا فرق ولو كان الأمر لا يجوز لما جاز لهم أن يغيروا لفظ زوجت إلى لفظ ملكت لأن من شرط رواية الحديث بالمعنى أن يكون المعنى المبدل لا يخالف أن يكون اللفظ المبدل لا يخالف اللفظ المبدلة منه طيب وأما النظر فقالوا قياسا على بقية العقود في أن بقية العقود تنعقد بكل ما دل عنها وهذا القول هو الراجح أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه طيب قال المؤلف رحمه الله ولآمته أعتقتك وجعلت عطك صداقك ونحوه لقصة صفية ولهذا كما سبق استذنوا هذه المسألة قال ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح الفقر رحمه في مسألة القبول توسع فيها أوسع من مسألة الإيجاب قالوا الإيجاب لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويت بأن يقول زوجتك أو أنكحتك لكن في مسألة القبول توسعه ولهذا قال قبلت هذا النكاح من يقول هذا الزوج قبلت هذا النكاح وهذا واضح قال او تزوجتها مع أن لفظ أو تزوجتها في ظاهره هو خبر خبر وليس انشاء يعني كأنه يخبر يقول تزوجتها فلو قال بذل له زوجتك بنتي فقال تزوجتها يقولني الصح مع أن قوله تزوجتها هذا ليس إن بل هو خبر لكن قالوا إن قرينة الحال تدل على على ذلك طيب قال أو تزوجت وهذا أيضا أبعد من الأول أبعد من لفظ تزوجتها لأن لفظ تزوجتها فيه ضمير يعود علىه الزوجة وهو قوله تزوجتها بخلال تزوجت أو قبلت أو رضيت نعم قال ويصح النكاح من هازل من هازل وتلجئه يصح النكاح من هازل فلو قال رجل زوجتك بنتي هازلا فقال قبلت الزوج فإن النكاح ها يصح وينعقد ويكون لازم واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزرهن جد الطلاق والنكاح والرجعة ثلاث جدهن جد وهزرهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وفي رواية العتق طيب إذن النكاح يصح من هازل فلو تلفظ الولي بالنكاح هازلا فقال الزوج قبلت فإن نكاح ينعقد ويكون لازما وعلى هذا فما يقع في بعض المجالس الآن. تأتي بنت صغيرة تمر بهم فيقول ما شاء الله هذه البنت تزوجني إياها فإذا قل قبلت فإن النكاح على المذهب إيش؟ ينعقت لأن الصغيرة من, من الذي يزوجها الولي الولي هي مجبرة وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن النكاح وكذلك الطلاق لا يعتبر فيه القصد فيقع من الهازل لهذا الحديث. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب الطلاق وإلا المسألة فيها خلاف. وإن كان حكيا في رجماء فيها خلاف. قال ومن جاهلها سيدة عندكم ومن جاهلهما أي عجزة عن الإيجاب والقبول بالعربية لم ينزمه تعلمها وكفاه معناهم الخاص بكل لساني أي كان الإنسان عاجزا عن اللغة العربية لا يعرف اللغة العربية هل نقول يجب عليك تلجئ إكراها يعني أزوج منتك أزوجتك التلجئة الإلجاء عن الإكراها وهذا مبني على الحديثات جده النجد وهزه نجد. طيب إذا كان لا يعرف العربية رجل لا يعرف العربية هل يجب عليه أن يتعلم العربية ويتعلم نفض الإنكاح والتزوج حتى يعقد النكاح لا لأن هذا اللفظ غير متعبد به هكذا عللوا قالوا لأن لفظ, الانكا... لفظ النكاح أو الإجابة والقبول في النكاح غير متعبد به وهذا التعليل يقتضي أن النكاح ينعقد بكل ما يدل عليه طيب يقول وكفاه ما ليك فيه العاجز عن اللغة العربية معناهما الخاص بكل لسان يعني بكل لغة فاللسان يأتي بم... في اللغة العربية بمعنى اللغة قال الله تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُونٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ طيب معنىهم الخاص بكل لسان لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ وهذا أيضا مما يؤيد على النكاح يلعاقد بكل ما يدل عليه قال لأنه غير متعبد بتلاوته وينعاقد من أخرص بكتابة وإشارة مفهومة يلعاقد النكاح من أخرص من الأخرص؟ الذي يتكلم ينعقد سواء كان وليا او زوجا ينعقد منه بكتابة او اشارة الكتابة واضح بان يكتب له في ورقة زوجتك بنتي فيقول الزوج قبلت والاشارة ما صفة الاشارة ايش يحرك رأسه العقد يشير يعني يقول نحن هذا, هذا عقد نكاح يعني يقول زوات لكن يقول طيب طيب ينعقد بالكتابة وينعقد ما له بالإشارة فإن لم يحسن الكتابة أو الإشارة فإن الولاية في هذا الحال قالوا تنتقل إلى غيره تنتقل إلى غيره لكن يند الرجل أنه لا يحسن الكتابة ولا يحسن الإشارة إذن النكاح من الأفرص ينعقد عن طريق الكتابة وعن طريق ماذا؟ الإشارة لأن القاعدة أن المعلوم من إشارة أن المفهوم من إشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة نعم فإن القبول على الإجاب لم يصح لأن القبول إنما يكون للإجاب فمتى وجد قبله ولم يكن قبولا وإن تأخر القبول عن الإجاب صح صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقل وإن تفرق قبله أي قبل القبول أو تشاغل بما يقطعه عرفا بطن بطل الإجابة لإعراض عنه وكذا لو جنى وغمي عليه قبل القبول لا إن نام طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وعلى عليه واصحابه ونهتد به جهد طيب ثم قال الموارف رحمه الله فإن تقدم القبول على الإجاب لم يصح ان تقدم القبول على الاجاب لم يصح فلو قال الزوج قال الزوج للولي زوجني بنتك فقال زوجتك فهنا تقدم القبول على الاجاب فلا يصح العصل في النكاح أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت فلو أن الأمر انعتس تقدم القبول على الاجاب قال بنتك فقال زوجتك فيقول هنا لا يصح لماذا؟ لا؟ قال لأن القبول إنما يكون بعد الإجاب وظاهر كلامه رحمه الله فإن تقدم القبول على الإجاب لم يصح ظاهره ولو كان بلافظ أمر أو ماض مجرد على الاستفهام حتى ولو كان بلافظ الأمر أو الماض مجرد على الاستفهام فإنه لا يصح مع أنهم رحمهم الله في البيع قالوا إذا تقدم الإيجاب إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر أو الماضي المجرد على الاستفهام فإنه يصح. إذا لو قال مثلا بيعني هذا البيت فقال بعتك هذا لفظ إيش لفظ أمر أو ماضي مجرد عليه الاستفهام بأن يقول اشتريت منك هذا البيت فيقول فإنه يصح فإنه يصح لكن في النكاح قالوا لا لا يصح أن يتقدم القبول على الإجاب وإن صحه في البيع قالوا لا يصح هنا وعل ذلك بقوله لأن القبول إنما يكون بعد الإجاب وهذا تعليل بالحكم والصحيح أن القبول إذا تقدم على الإجاب فإنه يصح قياسا على ماذا على البيع. على البيع بل هناك دليل من السنة يدل على أن القبول إذا تقدم على الإيجاب فإنه يصح وهو حديث سهل بن سعد في حديث الواهبة نفسها فإن الرجل لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام فيها النظر وصوب في المرأة قال له الرجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة وهذا قبول أو إيجاب قبول فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها فهنا قوله زوجنيها فقال زوجتكها هنا تقدم القبول على الإيجاب تقدم القبول على الإيجاب ومع ذلك النكاح صغير إذن الصواب أن القبول إذا تقدم على الإيجاب فإنه يصح فإنه يصح والدليل على ذلك حليل سهله بن سعد في قصة الواهبة أن الرجل قال زوجنيها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها في مماكة من القرآن وقياسا على إيش؟ على البيت قال وإن تأخر أي تراخ القبول على الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا إن تأخر يعني تراخ الإجاب القبول على الإجاب صح يقول ما دام في المجلس بشرط أن لا يتشاغل بما يقطعه فمثلا لو قال له زوجتك بنتي زوجتك بنتي فتفرق الزوج الخاطب مثل يريد ان يخطب ذهب على المجلس وبعد ساعه رجع وقال قبلت فهل صح لا لا لا لا عن لا طيب قال له لا لا لا لا لا لا لا لا اتصل عليه واحد في التلبون فصار يكلمه وبعد أن تهى مكالمة خلال عشر دقائق رد عليه وقال قبلت هل يصح؟ لا يصح لأنه ما تشاغل بما يقطعه كذلك لو قال زوجتك بنتي فجلس التحدث معه هل بيعتبأ الأرض الفلانية بكم ما مساحتها ما موقعها ماذا تريد أن تصنع فيها أو ما شبه ثم قال أي تذكرت أنك قلت لزوتي قبلت فالصح؟ لا يصح طيب هذا قال ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا, عرفا عرفا لماذا إذا تشاغل بما يقطعه لا يصح نقول لأنهما صار معرضين عن العقد لأن تشاغلهم هنا إعراض عن, إيش؟ عن العقد ولذا قال ولو طال الفصل يعني ما دام لم يتشاغل لأن حكم المجلس؟ حكم حالة العقد فلو قال له مثلا زوجتك بنتي قال انتظر افكر فجلس تأمل ربع ساعة ثم قال قبلت لصحة ولا لصحة لأنهما في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه طيب ثم قال وإن تفرق قبله أي قبل القبول أو تشاغل بما يقطعه عرفا بطل إن تفرق قبله أي قبل القبول بطل لماذا؟ نقول لأن الإيجاب والقبول شو التاليك؟ أن الإيجاب والقبول صيغة عقد الإيجاب والقبول صيغة عقد واحد فوجب أن يتقارن إذن إذا تفرق قبل الإيجاب والقبول فإن العقد يبطل ولا يصح والتعليل أن الإجابة والقبول صيغة, صيغة عقد واحد صيغة عقد واحد فوجب أن يتقارن لابد لأنهما لو لم يتقارن ما صار, ما صار هناك صيغة لأن أركال العقد إجاب وقبول الإجاب والقبول ما العقد فإذا لم يتقارن لم يكن هناك صيغة طيب وهذا قال بطل, بطل إجاب للإعراض عنه الآن ما هي شروط الإيجاب نقول لإيجاب والقبول له شروط ذكرهم المؤلف نرجع إليهما الشرط الأول من شروط الإيجاب القبول أن يتقدم الإيجاب على القبول على شرط منين نأخذ هذا الشرط من قوله فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح وحضرنا على كلام المؤلفة الآن إذا قال للأتقائل ما شروط الإيجاب والقبول نقول إيجاب القبول. لهم شروط الشرط الأول أن يتقدم الإجاب على القبول والشرط الثاني أن لا يتشاغل بما يقطع أو بعبارة أعم أن يتصل الإجاب بالقبول أن يتصل الإجاب بالقبول هذا أني كم؟, كم شرط شرطات بقي شرط ثالث نعم يذكره المؤلف وهو أن يكون الإيجاب مطابقا للقبول أن يكون الإيجاب مطابقا للقبول فلو قال الولي زوجتك بنتي فاطمة فقال قبلت بنتك هند قبلت نكاح هند هو يحب هند هو زوج فاطمة كبيرة قال زوجتك بنتي فاطمة فقال قبلت هند فهل يصح أو لا يصح. لأن الإجابة لم يتطابق مع القبول إذن شروط الإجاب والقبول ثلاثة الشرض الأول أن يتقدم الإجاب على القبول والشر الثاني أن يتصل الإجابة بالقبول بأن لا يتشاغل بما, يقطع بما يقطعه أو لا يتفرق قبله الإجابة والقبول والشران الثالث التطابق أن يتطابق أن تطابق الإجابة والقبول طيب يقول المؤلف مسائل غريب هذه وقال وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام لو جن من اللي جن؟ ها الخاطب أو أغمي عليه قبل القبول لا إن هنا ثلاث مسائل جن أو أغمي عليه أو نام جنون وإغماء ونوم كلها فيها زوال العقل زوال العقل لكنها تختلف فالجنون هو زوال العقل بالكلية زوال العقل بالكلية والإغماء هو تغطية العقل يعني العقل مغطى والنوم انحجاب العقل العقل باقي لكنه الحجب كان عليه غطاء ولهذا قال بعض العلماء العقل, العقل بالجنون مسلوب وبالإغماء مغلوب وبالنوم محتوب واضح يقول العقل هذه هذه تفرق بين الجنون والاغماء والنوم وتحفظ بسرعه يقول العقل العقل بالجنون مسلوب وبالاغماء ها مغلوب وبالنوم محتوب طب النوم محتوب طيب المالك يقول كذا لو جن او عليه قبل القبض إذا جن أو أغمي عليه مثاله قال له زوجتك بنتي فأصابه جنون لما صدك جن ثم أفاق وقال قبلت هل يصح أو لا؟ لا يصح لماذا؟ لأن عقله زال لأن عقله زال فصار غير أهل طيب كذلك أو أغمي عليه أغمي عليه إما أغمي عليه من شدة الفرح أو أغمي عليه قهرا فمثلا قال له زوجتك بنتي الرجل فرح أغمي عليه وبعض الناس ربما يغمى عليه من شدة الفرح أليس كذلك؟ لا. طيب أو قهرا مثلا زوجتك بنتي فالمروحة طحت على راسه وداخل أغمي عليه ثم أفاق وقال قبلت فلا فلا يصح لأنه صار غير أهل طيب لكن قول المعرف لا إننا هذه هي الغريبة وكيف يتصور ان رجق زوجتك بنتي ثم ينام ومع ذلك يصح يقول, ال... يقول يعني كيف يتصور يقول أنه معطي الشاهن فيه منوم لا هذه ما هو بلاي مصرع مدام هو أدرك زوجتك بنتي يقول قبلت يقول قبلت لكن ربما يتصور المسألة هذه أنه قال بنتي فقال انتظروا فكر في أثناء التفكير هو رجل فيه نعاس نام غفى ثم بعد ذلك قال المهم إنه, أنه إذا نام قبل القبول فإنه يصح فإنه يصح يعني لو قال زوجتك بنتي ثم نام الخاطب ثم قام من النوم فقال قبل فإنه يصح لماذا قالوا لأن النوم ليس باختيال من الإنسان أهو باختيار الانسان النوم ها؟ النوم هل هو باختيار الانسان لا ليس باختيار الانسان ولهذا يقال النوم سلطان جائر نعم التهيئ للنوم باختيار الانسان الانسان يأتي بالفراش ويفرش الفراش ويضع الوسادة وماذا ذلك لكن النوم ليس باختيار من الانسان كما الانسان جلس على الفراش يتقلب كل الليل ولم يأتيه النوم ولم يأتيه النوم وذانيا الفروق بين الجنون والإغماء وبين النوم أن النائم لو أوقف يستيقظ لو أوقف فإنه يستيقظ فلو قيل النائم قم قام بخلاف من؟ بخلاف المغمى عليه والمجنون فالنائم أشبه ما يكون بالساكت بالرجل الساكت واضح؟ إذن الآن نقول إذا جنّ أو أغمي عليه أو نعم في حال الجنون والإغماء لا يصح العقد لأنه صار غير أهل وفي حال النوم يصح العقد في حال النوم يصح القبول والعقد صحيح لماذا؟ لأن النوم ليس باختيار من الإنسان ولأن النوم لا يزول به العقل العقل باقي ولكنه محجوب, محجوب. وفرق ثالث وهو أن النائم إذا نبه يتنبه بخلاف المجنون والمغمى عليه ولهذا طيب وقوله لا إنا قيد بعض العلماء النوم هنا بقوله لا إنام إن يعني نوما يسيرا لا ينقض الوضوء يعني مثل ما تكون غفظة فأما النوم العميق الذي ينتقض به الوضوء فقالوا إنه حكم حكم الإغماء والجنون لا تنظر الكلام رحمه الله أنه لا فرق بين النوم العميق وغير وغير العميق ولهذا هذه يلغز بها المساله ويقال رجل صح عقده مع زوال عقله معناها بعقله يعني وشي النائم النائم وهذه هذا الغاز تسمى عند الفقهاء ماذا ماذا يسمونها فأنتم جاكم ماذا يسمونها المعايات تسمى الغاز هذه تسمى المعايات من الإعياء والإعياء هو الإعجاز فهي يقول المعايات يعني شيء معجز. شيء معجز وهناك كتب مؤلفة كثيرة في الغاز على أبواب الفقه وأكثر الغاز تكون في أي شيء في الفرائض أكثر الغاز تكون في الفرائض ما هي المعايات سميت معايات ليه شيء لانها تعيي. تعي توي فهمت ما رجل زال عقله وصح عقده من النائم صحيح يقولون ما غلام ما غلام راكع ساجد دمعه جاري ملازم للخمس في أوقاتها منقطع في خدمة الباري ما هذا الغازة صحي أقول أتناعش شوي ما غلام راكع ساجد دمعه جاري ملازم للخمس في أوقاتها منقطع في خدمة الباري وشها الغلام الراكع ساجد ودمعه جاري نعم نعم يقول شاب النشأة في الله نعم القلم هذا القلم الغلام أنت غلام تكتب حينما تكتب ينحلي ظهره أو لا هذا راكع ساجد القلم على الرجل على القلم كأنها ساجدة راكع ساجد دمعه جاري الحبر يمشي ملازم للخمس في يدك في اوقاتها ما تحتاج تكتب فيه منقطع في خدمة الباري الذي بر القلم ها صعبة؟ لا لا صعبة هذا سهل جدا اللغز هذا واضح قد التامل تعال انت محمد يلا خذ يقول نعم يقول وقاضي قضاة وقاضي قضاة يقضي بالحق ساكتا وبالحق يقضي لا يبوح فينطق قضى بلسان لا يميل وإن يمل على أحد الخصمين فهو مصدق تفقاضي قضاة يقضي ساكت يقضي ساكت لا يبوح فينطق وإذا قضى لو يميل لو يتور مع أحد الخصمين يصدقونه هو ساكت الكتاب فاهمنا اللوز يقول وقاضي قضاة يقضي بالحق ساكتا وبالحق يقضي لا يبوح فينطق قضى بلسان لا يميل وإن على أحد الخصمين فهو مصدق أنت تقول شاب نشا في عبادة الله أنت بجاعدة لا لا نعم الميزان صحيح الميزان يقول يقضي بالحق ساكت الميزان ساكت قضى بلسان المس... الشوكح في الميزان قضى بلسان لا يميل وإن يميل على أحد الخصمين فهو مصدق لو مالة الكفة يمين يصدقونها أو مالة ينسان يصدق واضحة نعم يصح النكاح ثم عاد يتفق على المهر لأنه ليس من شرط صحة النكاح المهر. المهر في النكاح إما أن يذكر شف له ذات حالات إما أن يذكر وإما أن يسكت عنه وإما أن يشترط عجمه إن ذكر فواضح بأن قال زوجتك بنتي على عشرة ألف واضح وإن سكت عنه فإن النكاح صحيح ولها مهر المثل وتسمى المفوضة وإن اشترط عدمه ينقى زوجتك بنتي على غير مهر مجانا فالمذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد ولها مهر المثل واختار الشيخ الاسلام رحمه الله أن العقد لا يصح لأن الله تبارك وتعالى قال أن تبتغوا بأموالكم فهمت؟ نعم يعني الولي قال زوجتك ثم لا يصبر لما يقوم لا بالنسبة يصح, أقول يصح يعني مثلا يقول لو أن الولي قال زوجتك أغمي على الولي أو جن أو نام ثم الزوج هذا ينتظر أنه لما أفاق القبل يصح فصل ولو شروض أربعة أحدها تعيون الزوجين لأن المقصود في النكاح التعين فلا يصح بدوني كزوجتك بنتي ولو غيرها حتى يميزها وكذلو قال زوجتها ابنك وله بنون فإن شار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر صح النكاح لعدم الالتباس ولو سماها بغير اسمها ومن سمي انه في العقد غير مخطوبته فقبل ان يبنها اياها لم يصح طيب. طيب ثم قال رحمه الله فصلا وله شروط وله <تصفيق> الضمير ادعاء له على النكاح وله شروط اربعه أحدها تعيين الزوجين على شرط فلا بد في النكاح من تعيين الزوجين وضد التعيين الابهام ضد التعيين الابهام طيب ما هو الدليل على اشتراط التعيين الزوجين نقول الدليل من القران ومن السنه ومن النظر دليل على على اشتراط التعيين وانه لا بد أن يكون ان ان تكون الزوجه معينة يكون الزوج معينا من القران ومن السنه ومن النظر اما القران فقال الله تبارك وتعالى فانكحوهن فانكحوهن بإذن أهلهم والضمير يعود على من الزوجات الزوجات وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في حديث الواهبة زوجتكها ولم يقول زوجتك قال زوجتكها والضمير يعود على الواهبة هذا من من القرآن ومن السنة الدليل الثالث الدليل النظري قالوا إن من شرط صحة النكاح الإشهاد من شرط صحة النكاح شهادة عدلين ولا يمكن للشهود أن يشهدوا على شيء مبهم لا يمكن الشهادة على شيء مبهم غير معين راضح؟ النظر يدل على اشتراط التعيين وجه ذلك أنه لا بد فيه النكاح من الشهادة ولا يمكن الشهود أن يشهدوا على شيء مبهم غير معين المعين فدل ذلك على اشتراط الشهادة طيب تعيين الزوجين يعني لا بد أن يكون الزوج أو الزوجة معينة للأدلة السابقة الكتاب والسنة والنظر فإذا قال قائل جواب عن قوله تبارك وتعالى في قصة صاحب مدين لموسى عليه الصلاة والسلام قال إني أريد أن أنكيحك إحدى ابنتي هاتين إحدى وإحدى هذا معين أو مبهم مبهم مبهم فما الجواب على الآية الجواب على الجواب أن هذا المذكور في الآية اخبار عن الإرادة اخبار عن إرادته النكاح وليس عقد نكاح ولهذا قال إني أريد يخبر أنه يريد ولم يقول زوجتك أو أنكحتك وفرق بين إرادة الشيء وبين فعل الشيء هذا واضح يعني الآية قال إني أريد أن أنكحك إخد ابنتي هتين نقول ما ليس في الآية دليل على جواز نكاح المبهم لأنما في الآية إخبار عن الإرادة وفرق بين الاخبار عن الإرادة وبين الفعل وبين الفعل ثم لو قدر لو أن معارض عارض قال في الآية دليل فنقول إن هذا شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا باشتراط التعيين طيب يقول رحمه الله تعيين الزوجين ما ضد التعيين ضده الإبهام ضده الإبهام طيب فلو قال زوجتك بنتا هذا مجهول ولا مبهم زوجتك بنتا طيب زوجتك إحدى بناتي ها مبهم ما الفرق بين الجهالة وبين الإبهام واحد وإبهام طيب زوجتك بنتا أنا قلت بيعتك شاتا وعندي قطيع في ألشت وخدت واحدة عبادت كياه هذا ألف يعني ما هو الفرق بين الجهالة وبين الإبهام طيب. الإبهام الإبهام يعلم العين على وجه العموم يعني العين على وجه العموم معلوم فإذا قلبت زوجتك إحدى بنتي فالنكاح الآن واقع على على ثنتين واحد من ثنتين لكن الجهالة حصلت في ماذا في التعيين وعما إذا قال زوجتك بنتا فهذا جهالة ما يعلم يعني الحد الذي ينتهي إليه هذا الفرق وإلا كلاهما يسترك في الجهالة كلا كل من قوله زوجتك بنتا أو زوجتك إحدى بنتي كلاهما مجهول لكن الفرق أن الإبهام الإبهام منتهاه معلوم أو حده معلوم ولكن المجهول ما هو التعين فيه طيب فلو قال زوجتك بنتا فلا يصح قال زوجتك إحدى بناتي فلا فلا يصح ولهذا قال لأن المقصود في النكاح التعين فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها وساعة التمييز وكذا لو قال زوجتها ابنك يعني أن التعين يكون كما يكون من جانب الزوجة يكون كذلك من جانب الزوج فلو قال الولي زوجت بنتي فاطمة لابنك ولا يعلم أي بني فلا يصح النكاح فالرجل <تصفيق> قال زوجت بنتي فاطمة لابنك وله عشرة أبناء فلا يصح النكاح فإن كان الابن حاضرا هو فهنا يصح. طيب قال وله بنون ثم ذكر المعلف رحمه الله الطرق التي يحصل بها التعين ذكر الطرق التي يحصل بها التعين فأشار إلى الأول بقوله فإن أشار الولي إلى الزوجة أشار الولي إلى الزوجة فإنها تتعين فلو قال زوجتك هذه هذه هذا لا يصح لأنه لأنه معين طيب لو قال زوجتك هذه مقدامه ثنتين يصح ولا ما يصح لا ثنتين ماذا زوجتك هذه ولا يدر او قال ها زوجتك هذه ما يصح لابد تعين قال فإن شارل وإن الزوجة أو سماها باسمها لأن قال زوجتك بنتي فاطعة زوجتك بنتي هند هذا الثاني قال أو بما تتميز به بما تتميز به كما لو قال زوجتك بنتي الطويلة أو الكبيرة الصح قال بنتي الطويلة وله بنات فالنكاح يقع على من؟ على الطويلة على الطويلة طيب إلا لبست وحدك كعب وصارت طور روح عشان سريع صح أو الصغيرة يصح او تزوجته بنت السمراء أو البيضاء لك مخالف لو مخالف فانا يصح طيب لو قال زوجتك بنتي الوسطى زوجتك بنتي الوسطى فهذا فيه تفصيل ان كان الوسط معلوما بعينه فإنه يصح وإن لم يكن معلوما بعينه فلا يصح فلو كان له ثلاث بنات وقال زوجتك بنت الوسطى فهي معلومة لأن الأطراف واضحة فالوسطى من رقم كم؟ رقم اثنين قال زوجتك بنت الوسطى وله خمس بنات كيف ما يصح الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه يقول انكي على من الثالثه زوجتك بنتي السابعه الخامسه الرابعه طيب زوجتك بنتي السابعه السابعه زوجتك بنتي التاسعه طيب زوجتك بنتي رقم 11 يصح فالحاصل أن إذا, إذا, قال إذا أشار إلى عدد فإن كان العدد فرديا وثرا فإنه يصح لأن لا هو وسط وإن كان عدد زوجي شفر فلا يصح كما لو قال زوجتك بنتي الوسطى وله أربع بنات ما ندي الوسطى هل هي رقم اثنين أو رقم ثلاثة مفهوم الآن؟ إذن إذا قال الوسط ففيه تفصيل إن كان العدد فردا أو وطرا فإنه يصح لأن الوسط معلوم وإن كان العدد شفعا يعني زوجا فلا يصح لأن الوسط غير معلوم طيب هذه ثلاث طرق قال أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة هذا أيضا نوع الرابع من التعين وهو الواقع واقع الأمر فقال زوجتك بنتي وله بنت واحدة فإنه يصح إذن الطرق التي يحصل بها التعين كم؟ أربع طريق الأول الإشارة والطريق الثاني التسمية والطريق الثالث الصفة التي تتميز بها والطريق الرابع الواقع بأن لا تكون له إلا واحدة وَلَا لَقَلْ أَوْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ لَا أَكْثَرَ قلنا لا, لا أكثر لا أكثر ولا لا أكثر لا, ممكن صحيح لا أكثر يعني لا هنا هرف أطف وأكثر معطوفة على واحدة يصح النكاح لعدم الاتباس ولو سمها بغير اسمها لو قلت زَوَّجْتُكَ بِنْتِي خديجة اسمت فاطمة وليس له إلا واحدة فإنه يصح. يصح قال ولو سمه بغد اسمها ومن سمي له في العقد سمي له في العقد غير مخطوبته فقابل يظنها إياها لم يصح من سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح مثال ذلك رجل خطب امرأة قطب امرأة فقبلها الولي نعم قبلت ثم أراد العقد فقال الولي وهذه المخطوبة اسمها فاطمة فقال الولي زوجتك بنتي هندا فقال قبلت يظن أن التي وقع عليه النكاح هي التي قد خطبها يقول فقبل يظنها إياها لم يصح لماذا لم يصح لأن النكاح هنا وقع على غير على غير المرادة على غير المرأة المرادة واضح العالم طيب ثم قال رحمه الله فصل الشرق الثاني رضاهما الضمير يعود علما على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة ودليل الشراط الرضاء من القرآن والسنة أما القرآن ففي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهم وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان إذا مات الميت وله قريب وهذا الميت له زوجة فإن قريبه يتزوج امراته كرها كرها بغير فقال الله تبارك وتعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هذا جليل من القرآن من السنة سيتين ان شاء الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأمر ولا الثيب حتى تستأذر وعما النظر فقياسا على بقية العقود كالبيع وغيره فإذا كان البيع لا بد فيه من الرضا مع أنه مال بمال فاشتراط الرضا في النكاح من بابه أو لا لأنه يترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على غيره ما لا يترتب على غيره فلي عظم خطر النكاح ولكثرة ما يترتب عليه من الأحكام وعظم ذلك فإنه يشترط الرضا قال فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع وقوله بغير حق احترازا مما لو أكره بحق وسيأتينا شرطة على ما لا بحق قال كالبيع إلا البالغ المجنون إلا البالغ إلا البالغ المعتوه إلا البالغ المعتوه من المعتوه؟ المعتوه هو من بين الجنون والعقل الرجل إذا كان أو الإنسان كان بين الجنون وبين العقل هذا يسمى معتوها قالوا إنه يكون قليل الفهم يخلط في الكلام قليل الفهم يخلط في الكلام ليس عاقلا ولا مجنونا ليس بعاقل ولا مجنون وفرقوا بينه بين المجنون قال المجنون يؤذي وهذا لا يؤذي وأقرب ما يوجد عندنا يسمى ماذا يسمى المعتوه؟ الخبل إذا قال هذا رجل خبل ماذا معنى خبل؟ يعني أولا نقول صحيح لا صحيح يطلق على سليم القلب لكن خبل يعني رجل ليس مجنون ولا, ولا عاقل هذا المعتوه فالبالغ المعتوه يزوجه لا يشترط رضاه لا يشترط رضاه فيزوجه وليه بغير رضا لماذا؟ لأنه لا إذن, له. لا إذن له فإذا علم الولي أن هذا البالغ المعتور يحتاج للنكاح فإنه يزوجه ولو بغير رضا طيب ما الذي يدرينا أنه محتاج للنكاح أو غير محتاج؟ قالوا يعلم ذلك بالقرائم يعلم ذلك بالقرائن فإذا رأينا هذا المعتوه ينظر النساء ويتتبع النساء في الأسواق وتتعلق نفسه بالنساء ففي هذا الحال يزوج يزوج. إذن البالغ المعتوه لا يشترط رضاه التعليل لأنه ليس له إذن ليس له إذن معتبر فإذا علمنا أنه بحاجة من النكاح وذلك بالقراء تتبع النساء النظر إليهن بشهوة في هذا الحال يزوج طيب قال إلا البالغ المعتوف والمجنون أيضا المجنون عندكم المجنونة ها؟ لا المجنون اعم المجنون أعم لأنه يشمل الذكر والمنثاء يشمل الذكر والمنثاء طيب المجنون ايضا يزوج بغير رضا سواء كان ذكرا أو انثى فلا يشترط رضا لماذا لانه ليس له اذن معتبر ليس له اذن معتبر واضح يقال بالنسبه لمن بالنسبه للمجنونه تزوج بغير رضا لكن بشرط ان نعلم في فيماذا في النكاح نعلم لاخرة المسطIPة إن نكاح طيب وقول مؤلف والمجنون ولم يقيد الجنون, يقيد الجنون بالبلوغ بل قال إلا البالغ المعتوف والمجنون ولم يقيده البلوغ قالوا لأن المجنون قد يحتاج إلى النكاح إما للشهوة وإما للخدمة إما للشهوة وإما للخدمة الشهوة واضح أن يكون متتبعا للنساء وأما الخدمة فأن يحتاج من يقوم على شؤونه ومصالحه يعني يحتاج إلى من يقوم بغسل ثيابه تقديم الطعام له رعايته والقيام بمصالحه فيزوج لهذه الأمور إذن المجنون يزوج للمصلحة سواء كانت هذه المصلحة مصلحة شهوة أو مصلحة خدمة أو ما الصحة خدمة طيب يقول فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح يزوجه أبوه المراد بالأب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الأب الأدنى الأب الأدنى يعني الذي خرج من صلبه فقالوا الأب الأدنى احترازا من الأب الأعلى كالجد أبي الأب وأبي أبي الأب وإن على بمعه الذكور فهذا له ليس له إحكام الأب كما يتيه إن شاء الله تعالى قال أو في النكاح وصي من وصي الأب في النكاح وهذا مبني على أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية تستفاد بالوصاية وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية أو, أو لا بالمذهب أنها تستفاد وأن للولي الذي هو الأب أن يوصي بالولاية بعد موته بأن يقول ان ميت ففلان يتولى تزوج أبنائي وعلّلوا ذلك بأن الأب له شفقة وله نظر له شفقة وله نظر على أولاده لا يقاس عليه غيره في هذا فكان من المستحسن أن يوصي أن يوصي والقول الثاني أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية لا تستفاد بالوصية وعلّلوا ذلك بأن ولاية النكاح متلقات من الشرع متلقات من قبل الشرع فإذا مات الولي إلى مات سقطت ولايته بموته وسقط حقه بموته ولو أننا قلنا إن للولي أن يوصي لكان معنى ذلك الغاء ما اعتبره الشرع من الولاية من أنها من قبل من من قبل الشرع